Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tidak ayatul kitab al-hakim Huda wa rahmatan li'l-muhsineen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 وَإِذَا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ <فيها وعد الله حقا> <وهو العزيز الحكيم> وَالَّقَى السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترونها وألقى في الأرض رواسي ونبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأعوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد.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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هَوَلَا كَانَ الشَّيْقَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب غليظ ولا ان sa'altahum man khalaqa as-samawati wal قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدّه من بعده سبع ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده INNA ALLAHA SAMI'UN BASIR ALAM tera AN ALLAHA YULIJUL LAILA FI N-NAHARI WA YULIJUHUNHA FI L-LAILI WA SAXXARASH-SHAMSA wal KULLUN YAJRI ILA AJALIN MUSAMMA WA AN الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 دين فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحدوا بآياتنا إلا كل خاطئ كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا Innahuadillahi hakun, فلا tegurannakum al-hayat al-dunya, ولا yegurannakum bilaalhi al-gharur. Innallah, andahu ilmu saat, wainazil al-ghaif, wialamu ma fi